من الأوثان هذه نجاسة حسية أو معنوية معنوية لأن الأوثان حجر أو شجر أو ما أشفى ذلك من الاشياء الطاهرة ومثل قول الله تعالى يا أيها الذين امنوا إننا مشتكون نجس أي نجاسة معنويه هذه الآية إنما الخمر والمجس والأنصاب والأزلام رجسي معنوي. معنوي او حسي نعم لا معنوي وليس حسيا معنوي وليس بحسيه وجهه ان كلمه ريس خبر عن كل ما سبق الخمر والميسر والأنصار والازلام فلا صح أن نقول هي بالنسبة لواحد منها رجس الحسي وبالنسبة للآخر رجس ما إلا بدليل ثم إن رجس هنا لم يطلق بل قيل فقيل فيه رجس من عمل الشيطان فهو رجس عملي وليس رجسا حسي وبهذا التقرير تبين أن من استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر نجاسة فسية فقد أبعد النجعة وخالف ظاهر الكلام وقولوا فاجزنهو اجزنهو ايش أي، أي كل ما بك <تصفيق> لعلكم تبقون إنما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ولكن يقولون الله عن ان الأ... الأ... الله من تع... الله عز وجل الله يقولون من الله عز وجل الله يقولون ان الخمر يقولون ان عن يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله لأنها لا توجب العداوة البغضاء إذا أن الأنصاب وهي الأصنام يتضرر بها من من أبدها ولا توجب النزاع بين الناس وليس هناك عقد حتى وقلنا توجب العداوة بين متعاقدين وكذلك الأزلام الأزلام هي عبارة عن افتاح كم وقده وهو ما يكون في السهم يستقسم بها العرب إذا هم الإنسان بأمر وتردد فيه استقسم الأذان ووضعها في كيس أحدها افعل أحد الأقفال والثاني لا تفعل والثالث ليس فيه شيء ان خرج افعل نعم فعل واقف وقال هذا خير وان خرج لا تفعل احشم وترك وقال هذا الشرط وان خرج ما الذي ليس فيه افعل ولا تفعل اعاد الاستقسام مرة اخرى ابدل الله الامه الاسلاميه عن هذا الاستحسام لصلاه الاستخاره لكي عباده ولجوء الى الله عز وجل فيصلي لسابقتين ثم يدعو بدعاء الاستخاره انما يري الشيطان أن يوقع بينكم العداوه والباضاء في والميسل والميسر ويصدكم عن الله لان من ابتلي بالسخر والعياذ بالله غفل عن الله وصار لا يصدو من فعله الا تلبس في الاخر لانه يربطه وعن الصلاه وعطفه هنا على ذكر الله من باب العطف من باب العطف الخاص على العام وانما خصها بالذكر لاهميتها والا فانها لا شك أنها من ذكر الله عز وجل فهل انتم منتهون يعني فبعد هذا البيان هل تنتمون او لا وهو استفهام بمعنى الامر اي تنتهوا لكنه اتى بصيغه استفهام لتوبيخ من لا ينتهي عن ذلك مع سماعه لاضراره واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا احذروا ايش مخالفتهما فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين وأنه لا حساب عليه من قبله لانه بلغ عليه الصلاه و في هذه الايات فوائد كثيرة يهمنا منها ما يوجد الآن من الاطياب في الأسواق التي يقال ان فيها مادة الكحول الأسيل هل تدخل في هذا في هذه الآية او لا تدخل؟ نقول تدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل الخمر لانهما اسهر فقال كل مسكر خمر كل مسكر خمر وهذه هذه الاطياب بعضها ايش يسكر فهل قوله فاجتنبوه امر باجتناب السكر منها من هذه من الاطياب او انه امر مطلق نعم الاحتياط أن نجعله امرا مطلقا وأن نجتنب هذه الاحتيار الذي تسكن سواء كان ذلك في البيع أو الشراء أو التطيب بها أو غير ذلك لأنه قال فجرًا ويحتمل أن يقال إن قوله فاجتنبوه أي اجتنبوه شربه بدليل قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم والبغضاء في والخمي والمجسد وهذا لا يكون للبيع والشراء وما شبه ذلك ولهذا نرى أن الوراء اجتناب هذه الأطيام ولا سجماء التي يركز الناس فيها على الإسكار أو على استكر يشهدها لا يتطيب بها لكن اذا دعت الحاجه الى استعمالها لتعقيم الجروح او ما اشبه ذلك فلا بأس ترتيب القران نعم وقت الاسئله كيف وقت الاسئله جالس سنه نعم نعم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 المهم الأوقات تدعو إلى سبيع رقبه لماذا؟ نعم نعم يجود يجود أن أجمعه شيئاً بسيئاً وفي هذه الآلة حيث معاد أمره أن يدعوها من التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة انها هات تذهب للسامي الأسد؟ الصورة لكن معنى واحد. شراب هذه أول أمة. لكن في ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ولهذا نجد الله عز وجل يعيب على اليهود ما صنعه أذاؤه مؤدال من التمر أما نحن فإن القرآن تم مرنوح بناس الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ننسل إلينا إلا جملة وحد لكن الاعتبار بالأسر سريع <تصفيق> ماذا؟ أقولها لحم بلحمة نعم نعم نعم نعم الواقع في الناس اليوم أنهم ما يكون عليهم الصلاة كبير من الناس ولحمة أهمة فقط عليها أنها ما يكون عليهم الصلاة نعم الصراحة. لا أظن الصلاة الصلاة فعلينا، أما الصلاة فعلينا فعلينا نصيام من هو من الحج وهي أهم هذه المشكلة هذه من من قلب الأمر، إلا أن الشيطان حريص يصدقهم عن الصلاة التي هي أهم شيء من الله أهم شيء من كيد الله الصلاة كما تقول، يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. الشيطان يريد ان ينقذ عن هذا يذهب نعم نعم السور السور السور السور السور السور السور السور السور السور السور السور السور السور السور صحيح السور وإلا فالأصل أن السورة المقيية كلها مقيية، كل آياتها، وأن السورة المدنية كل آياتها مدنية. فهذه بسنتناقات الأشبينكا غير مسلمين، حتى يتبين أنها بسان بسان صغير. نعم. الكفولة إذا كان نسبة الكفولة قليلة بحيث لا يسكن، فهذا يكون هذا جائز بلا إذا كان نسبة الكفولة قليلة بحيث لا يسلو كثيره فهو حلال ولا اشكال فيه اثنان تركيب القرآن هل يوجد التركيب؟ التجويد التجويد لا يفعل. يجوز الإنسان أن يقع القرآن غير مجود ما دام نطق بحروفه وحركاته فإن التجويد عبارة عن تفسير الصوت القرآن لا اللحمة يجوز ما يجوز تقول الحمد لله رب العالمين التحسين التحسين اللهم طيب رسول عليه وسلم والسلام أثنى على أبي موسى الأشعر قال لا لقد عوثيت مزمارا من مزامير آل دون فقال لو علمت يا رسول الله أنك تستمع لحبرت ولك تحبيرا وأما أن يجعل فوقا في ذمه هو يقرأ فهذا خلاف السين استعمل أيضا في التحيل أغاني فهذا يعني يدخل تحسين الصوت لا ما أعظم شيء ما عن هذا لكن يعني الإنسان يخشى على القراءة الإنسان يخشى على القراءة هذه أكثر تكون على, على على الإيقاع هذا أظنك لم تدخل الكنيسة النصارى؟ لا ما دخلت فيه. نعم. لو دخلتها لوجدت خشوعا عظيما وبكاء حفر الخدود من الدموع. ومع ذلك لا حظا فلاح. نعم. من من نعم. نعم. من؟ من. هذه بيانية. يعني لأن رسط قد كم الأوثان وقد كم